موقع رياض القرآن يقدم, يقدم الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وإياك نعبد وأياك نستعيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال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 ودخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها فَأَشْرِقَ لَكُمُ الْجَنَّةُ الَّتِي مَوْعِدُكُمْ حِينَ تَمْحاوِنَ لَكُمْ فِيهَا فَأَكِهَةٌ كَثِيرَةٌ لَكُمْ فِيهَا فَأَكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك يقضي علينا ربك وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكتركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون اسمعوا سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والرب رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوم